قال ذلك ما ليس فان سيونس كاني ايه جنان ثاني اي مال قلوا من رزق عبدكم واشكروا له قلبة طيبة ورب مفور فأرى بَنْتَنَ أُمَّتِ جَنَّتَيْنِ نَتَيْنِ زَوَاتَي عُقُولٍ خَمْسٍ وَ ربك قد سننهم بما كفوا وان نجا